حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم حديث كافرات واحد لقول أبي عبد الرحمن عبد الله بن سعيد عبد الله بن سعيد الهدى لي ايا قيدي سلرة عبد الرحمن وحيسكو قيديه ملك عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى هيراتها كان غضاء قال ابو عبد الله المسعود حدثنا وحنورمى رسول الله رسولك الىه صلى الله عليه وسلم رسولك الى ايانورمى والخال ينورمى هو رسولك صادق مثل لوورمى شيغيهو ياي او واخو شيغيهو ضمان واهم المصدوق مثل لوورمى ترجمه وهي لين قف خوميه قف مصدق صدق ويرونهي فهو مصدق ومذلونهي لكن فك حديق فكيمهدو او ور كلما اشيقه وخا لايرات مسقو مذل لو سويشين مار كان مسقو ومذل لو اشيقه اي ما هان مذل اركوميه او وخاي تاي مثلا معناه هادو نبي اسب واحد و شيق يا وارونو والله alla uso waxyoday wax alla wax loo soo sheegno kuma loo soo sheeg oo waxii loo sheegay waa hub sheyba oo ma imaan roobayn wax sheeg kuma loo soo sheeg mooyda fiyaalaba oo fasaga bentas samaysana qofna berriyo beera laga soo gadan ka soo ku qarsay markaas rabaa inuu ku qanciyo wa loo soo been sheeg nabiga markaa sallallahu alayhi wasallam asaga kuma uso waxyoday marka humu weeyo wax loo soo sheeg ee shay abdinu uma iimaano beer iyo barx kama gade humu rsheego asaguna intii loo sheego sheega ee beer sheegina taas asu wal hala you know ramaa hu wa nabigo asatigu mid run sheega u yahay al Erbain aiehu Afartan afertaan Afartan muad. Afertaan maal muad, a alaši sallugu kul mina. Aalashi huo yedi. Aalugu kul mina. Aalashi huo yedi. A afertaan maal muad lugu kul mina. Ouehwee yin minida, hoi yada, yin minida aabaha marka yvihim ka kulta aga eskut darma. Ili arroor kellebada esmeri yolla eskut daralaga aga abora. See, kõrann kuna berae. Lama da esmeri, انما خلق من الانسان من نطفه امشاج من اسكو داران اوتي او يرتي اباان لا ابورا انسان سو ابراان كعاد بينا مركا افسرتان كاس جيركي غلي مريدو سدار روايدا غبل كوسدان جيركي دخ غلي مريدو مرك اي ma aan inta todorat keed dibay habaad dib u soo laabanay keed dibay dib u soo laabanay marka asraftanka asmaalmoo hore weemeri weemeri haddii ay soo laawato marka asraftanka asmaalmoo hore wax ahkaaruhu kuma taluqdo gabadhii la dhimi ma waa gabar umur he yee san tu keen la dhimi ma la dahayo waxa مني داس وحك احكامه كمان لازمت بايس هو اللعبط وقبايس كي كان لازمه اصلاها ام اهين احكام كان كمان لازمت إلا وامري ماذا قارم ليه قولي ما ايسان قارم لكن وقت قاس اي مني دا بتاعي ملسور ريدي كرام دي هايال الله عبصدو اللي داهدو واروحا بيقى كرتا اي قطر هايالو قشار داي المعلوشي دا قلعان هايالو هل لغا ساتورو هل إني قلبه قوله إسهول قلاف سيهين قوله كسوابك هو إني حارمت ابن رجل من الحنب لنا شريح يسمى الشالدان هل كانوا قوة عضينا شمحان يش... صالح سيهين لبضبا وأن نوع عاصر مركا وح أحكامه مركا صاره كمتع اللغان سور جيدا لكنه إسهول حارام مركا صبا إلا هل مدى شمحان صالح سيهين صار ربا جبتا مركا يسأي مني دفتا يحضيه هو يدا oo aqada tiirta muslimiinta ee qoonta rasmiqa u leeyahay ee daran waaqta rooyadan hadii caloosheeda ilmagalaan mekas oo la soo si nafteda loo wa markaas u fiirsada sumaa yakuunuhu ahan yahay xiriir mid la mid ah dadka ka soo kale afartan ثم يكون متقتا افترت كانك كره ما ولا مدخ كانو كما دلمي دول شرب ديون ايا حران مرول الا حرب ان شيغنو ضروري نقوتاي ما قري ايادنا مرايسان ان لو غولينن غاري دوما ان شاء الله ثم يكون ح النقران متك اجهلبه متقله على انت متطلع على لي انت قوق مرجوسكو على لياليدا اديروي تصريح ما حد وينو ما وا واحد جوس ما يمكن لا انت انت لاك ثم يكون هو نقرا متق اثيربه مثل ذلك عفرتن كاسوكله اكثر كيف كما غيرو اكم تو اسبدين ما سديتن حريم مارك غباد مضافتو ilmuو ضافان ملك ديك ملك لما سوري, ولي ولي لما سوري in damale de gamale ga ma male laakin gabdhaha oo qoonta dheeraadka u leey u mulisooyinka maxay saas ku firiyanaay reer aan wa asal banu aadam khalas gabadhaas ma gabar حبيين ايثي جارين ابو صولات علمه دم الفساده لنا طاقو ما اللي ما توكنه قبل توكو ماي سوتو ولا ديسك توكته حيل علم معه امول مايره دم الفساده ليه الى توكته وايتكو او سم لكن في ديتمره طيب ضافتي وعادله به النقوتي وحاويان هدين تفيريان امور سويلك ايرهادان خلاص واصل بن اذن خلاص وي وقبرهم ولا سلامتك بما من سويد قبر امور وجهه حرام اما و كذلك الجمر ادت السيد حتى هي و ضما و غبره مشوي له علمي امور غبره لكن احكام ظلن وكال لازم لغتو كمان ما لو بخي markay afartan marka markay dhamaato oo afarta bilood ay dhamaato marka boqol iyo labaatan haryaan dhamaatay tuma yursalu walootira alma manaka loo soo dira allah uso dira oo riwaayado gaba laba ku sugan tahay sahih bukhari go kale tuma malakan haqtaan wa soo feegeey tuma yabatsu allah malakan allah malak uso dirayo looxil saaray fihim oo alkas wax shaqadiisu tahay ayaa loo soo diray فينفق وحق افوفا فيه عررك دحبي صار روحا نفسيه ويامر ملكس وح الامر يا باربع الكلمات بكتاب اربع كلمات اثر كلمه انه قران الامر اثر كلمه بكتاب رزقي رزقي شنو و اجرني مددو نولا لهنا على شريحه الكدي منى شنو مكه حارين كو دشب ديما شنو عمل كفر عمل إيمان وحق الله محقب الله عمل دون عمل ديني وشقيون وهو سو شقيون تواقر متدوس وقدر وهو شقيون إنو أهل النار يهي إحرامتها صلى الله عليه وسلم حقق آه وشقيون وهو شقيون إنو أهل النار يهي قول سعيد إيا إنو أهل جاني يهي نوال لقرة كتابة وحلقرو قدر كالقرو صدق قولي صغمت متوى قرالك أثل كاهو ما بيقول ناشية صلى الله عليه وسلم كعبد الله العمر المعاص وما بيقول شيء صلى الله عليه وسلم كأتب الله مقادير الخلاقي قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين الف سنة انتا اركي رولك اللعبور انكم تنكون وصنكوه قال لعبوري واحد الله وحا داعي اللحن فوتك الوقار قرالك يقول ريوي قرالك لبعض نقف والبوح الله قرى هبينك علاشة وهو يديس أفر mu afar waxa weeyay qoray u dhamaato macna af sadex xaftana boqol iyana kan xadeen markay u dhamaato ala qoraa qof walba go'ri hadana lagu qoro walaalaha ma fuuti ku qoray qoraalka sadexaadna waa mid ka sanawiga ah oo habeenka soo leeyahay tulqada la qoro ah fiya ayu faragu kullu amrin hakeem sadexdaas qoraal bogu ya la u bafo naf lagu afuufay ahkan ka dir u waxa hadiis sawti intaas ka sababo aha qofana raka ku duftay waxa laga raba hal adoon inu kana ama gabaar adoon uu keen daaqad dooma laheena shanhara shanhara marka iskhor muwaajibi ka hor digi marka ayad maya waxa weeyaan ulama al-khilafa kujira salat ma lugu tukan laakin qawlka xaqqa dalilaha raayat shahaa abdullah ibn umar yakiin tisna kasugan wa hadu ولغوتو كان قبورها مسلمين تلغو آسا مقا الله بيحنا وان الله وقللا هكام بدانا كلا زيني ما هكام بدان هدأي قبر عدونا اهدوان نينك الدوم تيس اي المسي داسة بشو امو الولد يساس كن نقوني هكام تاسوبن امركز ايمانا هكام بدانا اللو بود ببركاز وحا خاران نقون السورجد دمركاز دي بقاتير تو ترابو هو يدان المهانو هدأي عادي او بشان وي افر تام بلات با فان واتلي ماني وعوه يان ملا سوري دان وهي ريشي محمد صالح السيمين ضد او اهل استحصانك ضد عقلك وعبير او اله ضد بضانه موفته واحد شراء ان دين الهي فيرين لكن لا يرق انطمق لانه علوما كمق لانه مصالح اي مفاسد اي مو دين مصالح اي مفاسد ان عقلك اللي هو فيرينه مركز اله الماء مصالح دا الله فيرينه ها من بعض المصالح والمفاسد بعض المصالح والمفاسد وابوارته هو ادك فقي bab oo aqliga wax lagu mizanaymaa misal hadda tafsiir aqalada hadin loob geeyo oo la yiraahdo baqasiirta isku waafay oo tirada abuur kan haddu ku weynado caloosha afro bilow jooga nafti walu afu feegu calooshu ku dhax rafana tan hadda la soo ridin waxa weeyaan hooyadu waa dhimaneyn abuurku waa dhiman ma kala maama ma fudud intay dhimanahay mid halbeed badii amuurka أعطتك قلبها وعقل بوضوصة مصوصة وقضو عين نمان وحي لينتها الشكي بمالح انت اللذان مفضل ما فعله بدادية انضاب المصالح والمفاك لكن أبعد دلو يقولو شي بحن سال عثمين وريم الميثال وثرك أنا قفك أستقنعك وحي, وحي التخيل شريعة إسلامك ما أمرته إن مفلقوا بدادية مسلمات أه ما فعله مسلمين دلوكي شريعة الإسلامة معمر أمرت مر مما أمرت نفس مسلمات أه أو أن دم كسبن وحد دم بي آن كسبن إلا مثل هذا أنتو صالك إنه يروح و هذا صفري ويلي يرى الطبان تيرى ما سكال تيرقى إيه قضي وين الحبل مهل حمارك لأمرأة يساتي بجوء جاعتشو إنه قد عدا يقارك أوتجن تهريب كصوماليد عرارتها أي إصلاح مال مالكي لما رأى يا ساة اتنام مالكي اللي بدو ديكاتي اللي نفت اقاتي عليه الثاجين او انت لان اسلام دي مال حاية ما الله فضوانا او بيلك دين بيجا دي اي دان اسلام مسلمين تتبعيكوين ان انا حرامتا. انو اي انا انو اي انا حراموى كمار كل انتو وقى او بنا دي وي القرم والكلفي سبع ومناعتها في ابو جهرين اه اللاوا ضرورته واعاده قران صمان ان ما ان ما حرم عليكم الميت التدم واللحم الخنزير وما هلل به لغير الله فمريت ضر غير باق ولا عد فرايت ما عليك اه باقتك واوخلا انك سو باقتك دقت على اسكوا فصنين وباقتك ليس له الا باقتك كان امام احمد وخران لي فاعطوا اروك اركب انت وخراوي اركبو هنا اوغنوا وتؤيلوا او تاخروا وامحا طيب ما بغى يريي رسول الله عليه والسلام كسر عظم الميت ككسر حي قفك بمثلث ثان الاجبيه اسو نو لاجبيه لدبي مره بختي لا يسكن يدك كما تجو اه دليل هنسه صار عظم سو متي اي بختي لو غل خلوه سو متي مره وما بنان سيده ويلكاس ام قله كران عواش مثك و خ دمبيه جلسات له له دين او هويه له بدبد مره ما حارن Aga ma arvan, et Alihi hoiab, et kutaja hoiab, et ilmane sai otala. Dulaveda, mida dile, dulaveda, mida dile, mida dile, mida dile, mida dile, mida dile, mida dile, mida dile, mida dile, mida dile, mida dile, mida وقال قال في مكان رسول عليه الصلاه والسلام فوالذي علي انك دارت لا اله مثل عاب حق حق صره من قيلت اسمه انا فاصنع على قادنا قفكم مسائله الدين قبل شيخه مرار كقبل ان دارت ابته نبينا يلي صلى الله عليه وسلم, حق و حق و الله عليه وسلم. دار مهمه بارن تولد درات ان احدكم قفكم قد فلا بعمل اهل الجنه هل تنعم الكود حتى ما يقوم الى اي صنحه من بينه قفك او بينها جننه الا درح من دون ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمل اهلنا صامنا وايمانك وتوحيدك ومطاعبك واعمالك الصالحه هذه واعمالي ونيسين الا كان النبي ان دود ما هذا وحده كدين وخاله له جيدا اذا ان يكون فصيران وحوين اجلتي سي سوداوي اجلتي سي سوداوي فيسبق وحو سو دكتي عليه كركي سال كتابا كتابا حرموا وقري حابين كعلو 100 و20 كو اها حابين قالوا قرينوا هل طب كان اعماشه صالح على صوينه كيف فاق يوسف دغدا فيعمل و عمل فلا بعمل اهل النار فيطله و جلد اعماشه اهل النار فيعمل فلا كتاب حور ونقرى مركه اعماشه اهل النار فيعمل فلا لو معنى سوغيده و رقالودا قالوا بما ي وصفه صوبه لواد و سوغيده فاس مركه وهي قطسيده خف كان انس ايام من نقر او انس كان من نار او اعمال صالح هذا بدي الى هيك وافچيو وينيسن كلو وينين وينيسن كلو وينين اعمال الصالح هذا واينيسن كلو وينين واين هذا السكيد وينن اعمالك كنين واين الله عليه وسلم الاعمال بخواطينها اعمال وقتمر اعمال وقتمر مرك هو الرنقه هل <سؤال> كان امام النووي رحمه الله تعالى من سلاح عقيده اهل السنه رحمه ايو كشه وفي الحديث دليل على عدم القطع بالدخول الجنه او النار وان ان الطفل جوي كرين انه جنة قال يا اما نار قالوا و عمل ونسن مع مالكما قصدك هدو قال ما كل انت لو جوي كر قال والله نار قال كي ما بيكون او بل او ما كانت كايش نار طب كينار وجمال قاطي كاي قفان قفين <تصفيق> اعمال صالحه هدا كوره لكل ارثها واهلكم ما ديق وعلى باقي راه غير جيلينا سلاه سنو يرهدا قيرانو راه في قلبي سحك كده هي قاطمتي سمينا ما اوغي حتى دودين تو اعمال صالحات كوجيره ايرو قلبك كرمي سلامي خلاص مؤبي وعلى باقي راه غير في عين matik hayla in todad keenan aad u suugub dimam in ka todad keenan ba dheeka marka wees mas'ala qow mas'al ka hadlay dad ah iyo شنو waxa uu qaban kamida sida dad hawooda dawa kan sharif yuse wuu hawl sharif samaynay oo وائما حدكم قط في كامله لا يعمل واعمل فلا بعمل اهل النار اهل النار كعمل كود عمل اهل النار كشقين وكفج وسبكج وبعدي وفستجي وتوري وزنيدي وهستي ومستي وحمتي وديعيدي ومسندك عمل اهل النار كشقين وار في بابي وحط الصون ما يكون الا اي سنهان بينه السقيه وبينها نارتا الا ذراع دود ما etilki filaw so dhaweedo oo geeridi soo dhaweeyo fayasbiqu alayhi alkitab kitabti si uu soo dagdagay macna hooyaa waxa uu oranay waxa uu janay wa turkina fiyaamaru wa amal fala bi amalihi aljan bu gal aha oo soo islaama bu fasqaha wa ta turkina fiski wa tasmana dubiq eha sumiil noqon fi yidkuruha waga laakin su'aal aya شمحان الصالح يسمينا وكاتشوا ابي امامنا وونا كاتشوا ادماننا ويكاتشوا ابيان هالعلم او واما حي قفك عمل الصالح السنيي ايه انت عمل صالح او دي سي عملك يصير اه وما ربك بالظلاء من العبيد الهي اضوه ماذا مضو المير اه الهي نضدك محسنين تا ما تضيعه شاه hal ilm gooy ka jawaabnaa oo laga jawaabood uga jawaabay sharaha waarmiinka ku leeyay mid waxaad u eker tu yiri amalka marka la leeyahay amal kan waa amal ahlul janno shuruudulay shuruudina hakimila qatoo waaysa oo helu faas waac iyo marka qaatama yuusan il marka amal ahlul jannama baahim oo amal ka qaboolkiisi ayaan balihin chawe palabaad waxay tah sida daahir ka roobta ummu qatta aya ahad amal saliix ah iguu sameeynay laakiin beefisa ku jirtey khabisa xumaan ku jirtey oo midan ikhlas yaa kama فيعملوا بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس سيدا بك أمو قيد تاسم مركز قطئة تاجتك ويوم تاجتك ويوم تاجتك وعمل كان صالحا قطفة وصمعنا اليوم وحاوية أياما مركزة راتبة وحاوية كتير ووحد دورية وآخرية وشروب دي لبضي شرطي عمل وقبل كيرو أها إخلاص يا متابعان لغو دهيري مركزة تاسم وحاوية أي دليل غطة وحاوية يان مركزة إياه وعوياً عدم المتعب عبو وأصبابها كينا وعويا قاتم حمض سترتد وكو أهل الصناع والجماعة إله هذا أسرع الناس إلى خدة أهل الله هو في الدماء إياه قال لماذا أددت ودك دكت بضنه وأهل البدع وأهل البدع قابتا مركا هوريحة دوسا مركا متعب عدا كد دالين إخلاس كد دالين وحال الله أصنع قاتم حمض مركا قف والبوين عبصده إلهي توفيق دهما وافكيه الله سبحانه وتعالى علم Sallallahu sa oled lahu saanud